وما جعل أزواجكم لا يتظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق ve Yüceli السبيل İyilikle İyilikle Yüceli Yol İyilikle İyilikle Yüceli Yol İyilikle انكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما اَنَّ النَّبِيَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ وَأُولِي الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بَعْضٍ فِي كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. Min aliminin ve almuhaajrinin illa an tefgolu ila auliyacım mağrufa, kanı zârik fil kitâb mastûra.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 إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت البصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا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 فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد شحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير يحسبون لحزاب لم يذهبوا وإن ياتي الأحزاب يودوا لونهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرضو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً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 ليجدي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء الله يتوب عليهم إن الله كان غفور الرحيم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 أرضهم وديارهم وأموالهم وأرض لم تطئها وكان الله على كل شيء قدير يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن فتردنا الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا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 من يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صَالِحًا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن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 إن المسلمين والمسلمات والمُومنين والمُومات والقانتين والقانتاتِ والصادقين والصادقاتِ والصابرين والصاباتِ والخاشعين والخاشعات والمتصّقين.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 وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكثى بالله حسيبا ما كان محمد نبات أحد من رجالكم، ولكن الرسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء علیمًا. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرتا واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور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 أتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفا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 وامرأه مؤمنه وهبت نفسها للنبي نورا للنبي وهي تستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين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 تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى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 ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يوذي النبي أفيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق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 Mesul Allah ve la an Tbedu şeyi ana ve tuxfu, fînna Allah kan bîkulli şeyi, în alîma, اتيهن ولا نسائهم ولا نسائهم ولا ما ملكت ايمانهم واتقوا الله ان الله كان على كل شيء شهيدا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 والذين يوذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يوذين وكان الله غفورا رحيما لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ملعونين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 وَقَاوا رََّّنَ إِ أَطَعْنَّ سَدَتَنَ وَكُ بَل أَنَ فَأَضَلّونَ من العذاب والعنهم لعنا كثيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا